حُرُمٌ مَقَاصِرَةٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ يَا مَعْبُودَكُمَا اتَّكَذِبَا مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة اذا رجت الارض رجات وبست الجبال بساق فكانت هباء منثورا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 نعيم ثلث من الاولين وقليل من الاخرين على سرر ممدوده متكئين عليها متقابلين